بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة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 ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون, ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ألا. لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقت يتبعها اذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء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 والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء, ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربغة أصابها وابل, أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعله عيد نصر وظفر وفرحه وامان لامه محمد جمعاه صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومما يشرع اخواني واخواتي للصوم في نهايه هذا الشهر الكريم وهم يستقبلون عيدهم ان يخرجوا الفطره ما يعرف بالفطره اي صدقت او زكاه الفطر منسوبه الى الفطر من شهر رمضان وهي فريضه على كل مسلم ومسلمه من المكلفين ومن غير المكلفين تلزم غير المكلفين ايها الاخوه في اموال من يعولونهم في من يعولونهم ورأي الجمهور أنها تلزم الزوج عن زوجه، أي عن زوجته خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فرض الله تبارك وتعالى صدقة أو زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين من المسلمين ولذلك هي غير واجبة أيها الإخوة على المسلم في زوجته غير المسلمة إن كانت غير مسلمة فليست هذه الزكاة واجبة إنما تجب عليه أيها الإخوة وتعصب بجبينه في حق من يعولهم من المسلمين وهذه الصدقه أو الزكاة أو الفطر إخواني واخواتي في رأي الجماهير وهذا هو الرجيح ليس يشترط فيها النصاب المشروط في زكاة الأموال وهو زهاء تسعين او اثنين وتسعين غراما من الذهب لا يشترط في وجوب أو لوجوب إخراجها وفرضيتها ملك النصاب فمن لا يملك النصاب يجب عليه أيضا أن يخرج زكاة الفطر. تجب على كل مسلم ايها الاخوه ومسلم ان كان يملك مقدارها فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته فاضلا ايضا عن الحوائج الاصليه والضروريه من اثاث ومسكن ولباس ومركوب ان زاد عنده, عنده هذا الشيء وهو مقدار يسير جدا ومقدار يسير جدا ان زاد عنده يجب ان يزكيه يجب أن يتصدق به هذه صدقة الفطر إذن هي بمعنى أو بآخر ضريبة على الرأس كما يقال هي ضريبة على الرؤوس وليست ضريبة في الأموال الزكاة العادية ضريبة في الأموال لذلك اشترط فيها أي لوجوبها وفرضيتها ملك النصار أما الفطرة عفوا بالكسر فلم يشترط فيه هذا في رأي الجماهير خلافا للأحناف رضي الله عن الجميع وأرضاهم هل لهذا معنى؟ نعم له معنى وأي معنى وله دلالة وأي دلالة؟ لكن قبل أن نخوض لأن تثمة الخطبة ستكون تفصيلا في هذه الدلالة نحب أن نعرج على حكمتها المزدوجة والتي أعرض عنها الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم فرض الله زكاة الفطر فرض الله زكاه الفطر طهره للصائم من الرفث واللغو وطعمه للمساكين إذن هي ذات حكمه ودلاله ومغزى مزدوج طهره للصائم لانه ما من صائم ايها الاخوه الا وشاب صومه شيء من اثم الا وشاب صومه شيء من اثم كان يكون ذكر بعض الناس بسوء كأن يكون طمحت عينه إلى ما لا يحل، كأن وكان، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول صمت رمضان كله، وقمت رمضان كله، ولو صام ثلاثين وقام ثلاثين، يقول أبو بكر، صاحب رسول الله رضي الله عنه أرضاه، لا أدري أكلها التزكية فلا تزكو أنفسكم، يكره الإنسان أن يزكي نفسه، اه لخض صمت رمضان كله وقمت رمضان كله يفخر. ويو ويودل بعمله يكره له قل لا أدري أبو بكر نفيع من الحارث يقول لا أدري أكره التزكية أم لابد بدءه أم لا من نقص أو كما قال لعله يشير النقص الذي يشوب صوم الصائم وعبادة العابد في رمضان وهذا صحيح وهذا صحيح والمعنيان لا يتنافيان بل يا أزران لا تزكوا أنفسكم يقبح بالإنسان أن يزكي نفسه من غير داعية إن وجدت داعية فيا حي هلا كما قال يوسف إني حفيظ عليم لداعية معينة يتعرض إيه؟ لمنصب يريد أن يصلح من خلاله لكن من غير داعية فلا تزكوا أنفسكم وأيضا يشوب الإنسان إيه؟ شيء من النقص والتقصير أعني عمله أعني عمله لذلك أتت هذه الفطرة أو هذه الذكاء إخواني وأخواتي لكي تجبر هذا النقصان لكي تجبر هذا النقصان وتعفي على أثار ما عساه يكون ألم به العبد الصائم القائم من مأثم وهذا معنى جميل جدا جدا لذلك صومنا وقيامنا عبادتنا في هذا الشهر الفضيل تبقى معلقة بين السماء والأرض مرهونة بالفطرة من أخرج صدقة الفطر رفع عمله وإلا يرد مهمة جدا إذن هي مهمة جدا ينبغي ألا نتساهل فيها لن أخوض الآن في الأحكام الفقهية لكن باختصار أيها الإخوة من أحب أن يخرجها ما اليوم يجوز أبو حنيفة جوز تعجيل الفطرة من أول الحول من أول عام التي تستطيع أن تخرجها قبل رمضان أصلا والشافعي جوز إخراجها من أول الشهر الفضيل من أول رمضان تستطيع أن تخرج الفطرة وأما أحمد فتوسط فجوز إخراجها في النصف الثاني من رمضان والمالكيه تشددوا فمنعوا تعجيلها قبل وقتها ووقت وجوبها عندهم بل عند الجمهور أيها الإخوة عند الجمهور عند الشافعي وعند أحمد ورواية عن مالك ورواية عن مالك هو بمغيب شمس آخر يوم من رمضان لأنه انتهى رمضان انتهى الصوم وهذا وجيب وعند و... الامام ابا حنيفه ومالك في الروايه الاخرى في ثاني روايتيه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين انما تجب ايها الاخوه بفجر العيد بطلوع فجر العيد لا تؤخر بعد العيد انتبهوا ورد ان من اخرها بعد العيد فانما هي صدقه من الصدقات لا تصبح زكاه لا تصبح زكاه لذلك لابد أن ان نخرجها قبل نستطيع ان نخرجها من اليوم ومن اخرجها من قبل فلا باس نعم على كل حال هذا ملخص الاحكام هل تجب على الجنين لا تجب على الجنين ان ولد قبل وقت وجوبها وجبت وجبت في مال ابيه أما اما ان ولد بعد وقت وجوبها واختلفوا اختلف في وقت وجوبها فلا شيء ان شاء الله ونعود الحكمه الثانيه ايها الاخوه من الحكمتين المنوه بهما وطعمه للمساكين طعمه للمساكين قال عليه الصلاه والسلام اغنوهم عن التطواف حديثاً آخر أغنوهم عن ذل الحاجة في هذا اليوم هذا يوم عيد تفرح فيه الناس ليس يريق وليس يجمل آه. لمثل هذا يذوب القلب أيها الإخوة القلب الحاني الرؤوف الرحيم يذوب حين يرى بعض العوائل بعض النساء بعض الأطفال يتكففون الناس في مثل هذا اليوم الذي يفرح فيه الفارحون أيها الإخوة بهداياهم يا الأطفال طبعاً والصبيان وبألهابهم أو وبثيابهم أو وأزيائهم الجديدة وما إلى ذلك وهؤلاء يشحذون يتكففون طعمتهم لا يليق أن يكون هذا في مجتمع مسلم قال وطعمة للمساكين اللطيف في هذه الزكاة إخواني وأخواتي أنها تجب أيضا على الفقراء لأن الذي لا يملك نصاب الزكاة المفروضة 92 جراما من الذهب هو فقير معروف، لأن الزكاة المفروضة تعطى أيها الاخوه وتصرف في مصارفه الثمانية أهم هذه المصارف الفقراء والمساكين من هو الفقير من هو المسكين في الجمله اخواني واخواتي الفقير الذي لا يملك نصابا الذي لا يملك نصابا هذا ليس غنيا من ملك النصاب صار غنيا ووجبت الزكاه في ماله من لم من لم يملك نصابا فهو الفقير الذي تجب له الزكاه في من تجب لهم من المصارف الثمانيه هذا فقير الذي ليس عنده ملك زائدا فائضا عن حوائجه خاليا من الدين خاليا من الدين والاستحقاقات الضروريه 92 جرام من الذهب هذا فقير لكن مثل هذا الفقير يخرج زكاة الفطر عجيب لأننا قلنا الذي عنده مقدار زكاة الفطر صاع من إيه؟ من ثمر صاع من شعير صاع من قمح صاع من زبيب هنا الآن صاع من رز مثلا يعني أربعة أمداد تقريبا 2200 جرام فقط 2200 جرام هذا هو الصاع أبو حنيف قال نصف صاع الجمهور قالوا صاع وهذا نص الحديث على كل حال 22 جرام فقط 2 كيلو تقريبا 2 كيلو آه. كيلان من هذه الأشياء آه. أو من طعام غالب طعام أهل البلد شيء يسير جدا إن زاد عنك هذا آه؟ عن كل رأس ممن تمون وتعول كما قلت بشرطه يجب عليك أن تخرجه إذن يخرجها الفقير أيضا يخرجها الفقير وهذه حكمة عزيبة جدا. حكمة إلهية هذا شرع رباني هذا وضع إلهي الشريعة أوضاع إلهية الشريعة أوضاع إلهية وهذا فعلا وضع إلهي من كل جهة وبكل اعتبار كيف؟ أيها الإخوة حوائج الناس لا تنقضي حوائج الناس كثيرة في أرقى الدول وأغنى الدول ليست تكفي البرامج الحكومية الرسمية لسد حاجات وخالى لكل الناس مستحيل يتني بأي دولة ستجد فيها إيه؟ بعض المعوزين بعض المحتاجين نعم هناك من يعني يشمل من هو مشمول بالضمانة الاجتماعية ماليا وصحيا لكن أنواع من العمليات لا يستطيع أن يجريها لا يشملها الضمان أنواع خاصة،, أنواع خاصة مثلا ظروف معينة هذا في أرقى الدول كيف في الدول الإسلامية اليوم وفي الدول العربية التي هي من حيث الموارد أغنى الدول بلا شك حيث الموارد الرعية لكن إيه؟ معظم أبنائها وبناتها وأهليها من الفقراء فقر يمشي على أرض من ذهب كما يقال فقر يمشي على أرض من ذهب إلا لابد المجتمع أن يقوم بعضه ببعض ما الذي يمنع الناس أيها الإخوة أن يعنوا بأنفسهم, أن يعنوا بأنفسهم وأن يقوم بعضهم ببعض يقوم الغني بالفقير والقوي بالضعيف والواجد بالمعدم الشح وحضرة الأنفس الشح والحسابات المنطقية المادية الاقتصادية والتقديرات العقالائية والتقديرات العقالائية تجد الغني في نظرك وفي نظري يرى نفسه تقريبا شبه فقير لماذا؟ لأنه لا يخيص نفسه إليك وإلي يخيص نفسه إلى أصحاب المليارات يقول أنا مسكين أنا عندي ملايين عنده ملايين 10 مليون 20 مليون فقير جدا مسكين إيش 20 مليون؟ فلان عنده إيه؟ ألفا مليون أه؟ عشرون ألف من الملايين عشرون مليار يعني أو بليون بالأمريكي فأنا فقير صحيح إلى حد ما هو فقير إذا قيس بالنسبة لها أولا أبو المليون قطعا فقير بالنسبة إيه؟ إلى أبو إيه العشرين وثلاثين وخمسين مليون أبو المائة ألف أولا أنا فقير أنا مضخع على الحديد أنا كما خلقتني يا مولاي مائة ألف يول ولا شيء ما عندي شيء أنا أنا غلبان لكن أبو الألف المعندوش إلا ألف أو خمسة آلاف يرى الذي عنده مئة ألف من الأغنياء هو لك هذا غني هذا يا أخي مئة ألف عنده مئة ألف هو لا يتخيل هذا الرقم وأبو المئة ألف يرى صاحب المليون من أغنى الأغنياء أو هكذا إذن فالقضايا نسبية القضايا نسبية أرادت هذه الفريضة الربانية الإلهية الحكيمة أيها الإخوة أرادت أن تشعر الناس بهذه النسبية لفك أمر معين لإبطاء الأمر معين وهو أنه لا يجوز أن نريث أو نتريث في بذل الندى وفعل الخير والتوسع في وجوه البر ريثما نصبح في أنظار أنفسنا وعند ذواتنا من الأغنية لن نصبح لأنهم ما من غني إلا يرى نفسه فقيرا انتبهوا وفعلا يوجد من أصحاب الملايين من لا يخرج زكاته لانها في حسبانه تنقص ماله وماله لابد ان يستثمر مزيد استثمار لانه ليس من اصحاب الملايين فلماذا اضيعه في زكاه وصدقات وفطره وكلام فارغ ما عندي اخده اقول لك انا اريد ان الحق بالركب الحق ايه بنادي اصحاب ايه المليارات وهم في بلد فلان وعلان فلا يخرج فلا يخرج وهكذا صاحب المئة ألف الف صاحب المليون وصاحب ال10 إلى الى اخره لا, لا لا لا هذه الزكاه تفتع عن كل واحد منا على أن ما نملكه هو أكثر بكثير مما نحتاجه وعلى أن ما عندنا هو أزيد وأسبغ بكثير مما ينبغي أن يكون عندنا لكنه فضل الله تبارك وتعالى لكنه فضل الله تبارك وتعالى تريد أيها الإخوة هذه الفريضة هذه الزكاة أن تنقذنا من ورطة ربما تكون من أخطر الورطات التي يتهور فيها الإنسان أن نعيش وأن نموت عساء وصدقوني معظم الأغنياء ومعظم الواجدين في الشرق والغرب ممن لا يعنون بأبناء بلادهم وأبناء ملتهم وأبناء دينهم بالآخرين لا يعنون بالآخرين ولا يدورون إلا على محاور ذواتهم والدائرة الضيقة جداً ممن يعولون يعني زوجته وأولاده فقط حتى لا يعتني بإخوته ولا بأشقائه بعضهم ولا بشقيقاته وإن أعطى يعطي القليل ويمن وعلى سبيل القرض أحياناً شيء مقرف ومخدز فعن عنده مئات الالوف أو الملايين فعلاً شيء يبعث على القرف ولش مجاز ما هي الورطة؟ الورطة أنه كما قلت لكم سيعيش تاعسا ويموت خائبا في تعاسة متصلة. يقول أحد الفلاسفة الغربيين وقد أحسن ما شاء بقولته هذه قال احذروا الفشل الأعظم أعظم فشل الإطلاق في نظره. طبعا نحن بالنسبة لنا المسلمين الفشل الأعظم هو الكفر. ولذلك الخاسرون الحقيقيون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أعظم فشل أن يعيش المرء كافرا وأن يموت كافرا صحيح ليس بكافر فلان من المسلمين فلانه من المسلمات ليست بكافرة ليس بكافر لكنه قريب من الكافرين من الذين لا يحضون على طعام المسكين من الذين يمنعون الماعون من الذين يقبضون أيديهم الذين يقبضونه أيديهم كل هذه الشيات وسمات وعلاق م الكفار صحيح أنك مسلم بالإسم والرسم بالسلوك والنوازع والدوافع والفعال كافر أفعالك هذه أفعال الكفر تماما تلتقي معهم فيها الشح والكزازة والبخل والإحصاء والمنع ها أيها الإخوة كل هذه صفات الكفار لا يبض لا تبض يدك بقطرة لا يلين قلبك لا يذوب حزنا ورعبة وتحنانا على هؤلاء المنكوبين على الضحايا ضحايا الفقر والمجاعات والحروب والكوارث الطبيعية. أنت تفكر فيهم ضحايا الظروف ضحايا أيها الإخوة التفاوض الاجتماعي والظلم السياسي والاقتصادي في بلادنا. أنت لا تفكر فيهم. الفيلسوف هذا يفيدنا أن مثل هذا الشخص أيها الإخوة سيكون أتعس الناس. صحيح. لعله فيلسوف وليس دارس للعلم النفس وتقريره صحيح مئة في المئة تستطيع أن تحلف عليه يمينا يمين مغلظه ولا تحنث يمينك. يمينا مغلظه قل لي فلان عنده مئات الملايين لكنه لا يعطي لا يهتم أنا أحلف لك على كتاب الله آية آية أنه من أتاس عباد الله يعيش تاعسا ويموت خائبا خاسرا ليس سعيدا أنت فقيا عندك خمس سنف يورو أسعد منهم اليوم مرة أنت سعيد حقيقي وتنام ملأ جفنيك تنام ملأ وتقهقه ملأ شدقيك تضحك من قلبك ضحكة الإنسان إيه؟ عاشق الحياة والإحياة الفرح بنفسه وبأقدار الله الراضي المطمئن الواثق الموقن. أيها الإخوة بكفاية الله وإحسابه بكفاية الله وإحسابه ألفرد أدلر مؤسس علم النفس الفردي وهو نمساوي كما تعلمون واحد تلميذة سيجموند فرويد ألفرد أدلر قبل هذا الفيلسوف بحوالي خمسين سنة كتب يقول من أراد أن يتخلص من الاكتئاب وآلام الاكتئاب ماذا يفعل فقط يستطيع أن يفعل ذلك في أربعة عشر يوما هذا ألفرد أدلر هذا مؤسس هذا العلم نفس كامل دفجر مش إنسان أهبل وش إنسان أيه وعاطفي آ مثل أمثالنا ولا واعظ لا لا لا لا عالم آ يتكلم كل شيء ببرهان ودليل قال في أسبوعين وقبل أن يكتشف البروزاك وغير البروزاك ما فيه آ تستطيع أن تتخلص من الاكتئاب في أربعة عشر يوما عجيب هذه وصف سحرية آ غير شائع بين الناس حتى هنا في الغرب يمين نعمل على إشاحتها ونجربها فإن, فإن فلا بد أن نصرفها أيها الإخوة روشيتا أه؟ سريعة المفعول لكل هؤلاء المكتئبين أعظم حوادث الانتحار أكثر نسبة أيها الإخوة أه؟ أكبر نسبة في المنتحرين إنما تقع بين المكتئبين أكثر من المصابين حتى بالشيزوفرينيا أه؟ قبل اكتشاف البروزاك وانتشاره خاصة في عقد السبعين. السبعينيات خمسون في المئة من المصابين بالدبرشي كانوا ينتحرون كل اثنين واحد يقتل نفسه. فألم لا يطاق إكتئاب هذا؟ والعيادة بالله ضيق الصدر ضيق الدنيا. ضيق عليهم الدنيا بما رحبت. نكذ متصل على مدار الساعة في أربعة عشر يوما تستطيع أن تشفى أن تبرأ من الاكتئاب. كيف يا أدلر؟ قال فكر يوميا أو بطريقة إيجابية وجدية في إسعاد إنسان آخر. كل يوم حط له قائمة. الأرمال الفلانية الفلاني، المهاجر الطالب الغلبان المعين عنده عشر اطناعش من اولاد وما عنده شيء مصدر كافي كل يوم لابدني أن أحاول عمليا أن أسعد أحد هؤلاء بفعل حقيقي إيجابي قال أسبوعا تشفى من الاكتئاب صحيح ومئة في المئة صحيح والقاعدة الشرعية يا الإخوة التي يعلمها العامة والخاصة الجزاء من جنس العمل لقاعدة في الفهم الشرعي الملي الجزاء من جنس العمل أسعدت عبادي لأسعدنك يا عبدي أشخيتهم لأشقينك لذلك أشقى الناس على الإطلاق الحكام العرب طبعا حكام في الغرب أبدا بعضهم سعداء جدا يتمشون في الناس في رأيناهم أه؟ يأكلون يتذوقون يمشون بلا حراسة إنهم الناس السعداء أسعدهم الله بالعدل والتواضع والإنسانية الأدمية اما حكام العرب اشقى عباد الله على الإطلاق وبذا قضى الله بين الخلق مذ خلق أن المخاوف والإجرامة في قرني أن المخاوف والإجرامة في حبل واحد في السياق واحد في قرني هؤلاء أتعس عباد الله إذن في أسبوعين الجزاء من جنس العمل من بنى بيتا لغيره بنى الله بيته تريد أن يعمر بيتك إذا حرقت البيوت لا يحترق بيتك الحريق المجازي والحريق المادي حتى في بيوت تحترق البنت تخرج عن طوعها بيها تصاحب رجلا من غير إراد إيه أهلها ترتكب الفاحشة يحترق البيت الولد نفس الشيء أبدا ينهي دراسته أيها الإخوة بغير إيه شهادة يترك الدراسة يقطعه من أول الطريق سواء إيه المطورة أو حتى في الجامعة الاب طبعا تصيبه ايه الافات القلبيه والامراض الوعائيه أه؟ وضغط الدم والام كذلك وبعدين يصل الامر الى إيه؟ التلاوم والتعاتب الاب يلوم الام تلوم يقع الطلاق تخرب البيت كله طب أن يخرب تعرفون لماذا لان رب هذا البيت رب هذا البيت لم يسعى يوما في تعمير بيت من البيوت ايه الخاربة. في بيوت خربانه هو تشرب لماذا لم تعمل هذه البيوت لماذا لم تعطي أخي وفر عن فمك بعض شيء واعط للناس لم تعط لم تفكر الا في نفسك انا وعيالي واهلي أه؟ والعمل عباده واستع على الاهل عباده وبعدين وخلاص ونقطه وعلى الاخرين كمان والله قل العفو ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو فالجزاء من جنس العمل ساحكي لكم قصه اصيغوا إليها من اجمل ما ستصنعون في حياتكم قصه دبجتها يا راعت. الأديب الفيلسوف والمفكر الإنساني الرحيم الذي ذكرت لكم أعتقد مرة أنه قضا مسلما والآن الأديلة أصبحت قوية على أنه قضا مسلما فرحمة الله عليه بل رضوان الله عليه ليه تولستوي صاحب أنك رانينا والحرب والسلام والثلاثية المشهورة الإنسان العظيم الذي تخلى عن الملايين كان أوسع الكتاب انتشارا وكتبه الأوسع مبيعا أيها الإخوة في وقته تخلى عن كل هذا الرائع للفقراء والمساكين وبات بلا بيت طردته زوجته بات بلا بيت وقضى على ذكّة حديد في الشارع فرحمة الله على هذه الروح الماجدة الكبيرة لو تولستوي تولستوي عنده قصة علامة يعيش الإنسان قصة من أروع ما تقرؤون علامة خيالياً لكن واقعية إيه في المعنى العميق الجوهري علامة يعيش الإنسان قصة ملك أيها الإخوة فسق عن أمي ربه وهذا لا يجوز ولا يكون طبعاً آه. لكن عقلية كتابية تستوعب هذا عقليه اسلاميه خرافيه هاروت وماروت تستوعب هذا لكن عقليه قرانيه عقديه لا تستوعب هذا لا, لا يعصون الله ما امرهم على كل حال هي قصه الهم بالعبرة ملك فسق عن امر ربي لماذا لان الله تبارك وتعالى امره كأنه من اعوان ملك الموت الاخوان امره ان يعين وفي الحقيقه قال ان يخدض نفس امراه ارمله على يتيمين ابوهما كان قد درج وقضى من قبل يتيمان هما يتيمان صغيران ربما في السنة الأولى أو أمان فالملك أخذته إعاطفة الرحمة قال يا رب كيف يعني أبوهما قد خرضنا روحه منذ زمن أو نفسه والآن نخبض روحه أو نفس الأم لمن يبقيان لا لا لن أفعل فطرده الله تبارك وتعالى إيه؟ من الملكوت ومثله في شكل إنسان وأنزله إلى الأرض عاريا بلا أجنحة أخذ منه جناحي فأصبح الآن انسانا لكن جوهره بالداخل ملكي لا يزال إيه؟ بروح ملك بنفس ملك بإدراك ملك فهبط الأرض عاريا وشاء الله طبعا وشاء الراوي تولستوي أن يهبط في أرض روسية شديدة الزمهري والقر والبرد فهبط في ليلة روسية شتوية شديدة البرد يرتجف وكان من لطف الله تبارك وتعالى أن قيض له صانع أحذية رفيقا شفوقا وقنوعا هو وزوجته بما رزقهم الله الله تبارك وتعالى قال له لن تعود إلى الملكوت حتى تكتشف الجواب عن ثلاثة أسئلة ما الذي منحه الإنسان ماذا منح الله الإنسان وما الذي منعه الإنسان ماذا حرم الإنسان والسؤال الثالث والأخير احفظوها ثلاثه أسئلة وعلى يحيا يحيى الإنسان بماذا نحيا وعلما هذه هي الدراما البشريه ما الذي يعطي حياتنا معنى ما الذي يجعل الحياه والعيش جديرا ايها الاخوه بأن, إيه؟ بان يعاش يجعل حياتنا جديره بان تحيا ما هو ما هو الشيء كل فلسفات الناس هنا متضاربه واحد عنده المال واحد عنده السلطه واحد عنده الجنس واحد عنده الشهوه واحد عنده العلم واحد عنده الكسل لا ادري واحد عنده الدين اشياء كثيره وين الصحيح نعرف اين الصحيح إذن ماذا منح الإنسان ماذا منع الإنسان على ماذا يحيى الإنسان مغز الحياة الذي يعطيها معناها معنية الحياة أو معننة الحياة كما يسميها بعضهم. المهم فأخذه هذا هي الإسكافي أو الإسكاف الرفيق الشفوق الرحيم أدخله بيته ستره مباشرة بشيء من ملابسه وهيسير رد وقليلا لعل زوج من الملابس كان عنده فعطى احدهما لهذا الرجل الغلبان ولدي انه ملك ثم قدم له طعام الضيافة وادفاه واستقبله في بيته كم شاء قالوا تبقى عندي كم تشاء يوما يومين عشرة الى ايه ان تجد سبيل لك فعثر الملك على اول جواب اول سؤال ما الذي منحه الإنسان يعني أعظم لي منحنا خمسين ألف شغل طبعا لا لا لا أعظم ما منح الرب الإنسان الذي منحه الإنسان هو حب الآخرين أن تحب الآخرين الحب الحب هذا أعظم شيء إذا حب لا معنى الحياة نضيع كلنا سنضيع في يوم الأيام انتبهوا في ظرف من الظروف في وقت من الأوقات كلنا سنضيع إذا الحب قال هذا أول جواب الجواب صحيح الجواب صحيح ثم بعد ذلك قيض الله لهذا الملك المؤنس ان يتصل حبل بحبل رجل فخور غني مكافر مدل معجب بنفسه وبثروته يأتي الشحاذون والسائلون ايها الاخوه فيرد اكثرهم بلا نوال ويعطي اقلهم العطاء الشحيح الذي لا ينقع غلّة ولا يشفي عله كما يقال عطاء قليلا محقورا لكنه في يوم من أيام الملك راى هذا تماما وعاشه ضعف إلى مجموعة من الحذائين يعني عروض ومقايضات يريد زوجين آه من النعال يعني نعلين لم ير الرؤون مثلهما ومن أفخر جلد ممكن من جلود كذا أو كذا أو كذا مين يقدم احسن شيء المهم وقعت القرعه على احدهم وذهب وجعل يتفنن فيه في صناعته وفي اليوم الذي اتى هذا الحذاء الاسكاف بزوجين النعل الاول حذائين ايوا الاخوه لاحظ الملك ان الله تبارك وتعالى عاجل الفخور الغني فلم يلبسهما بعض الحياه لم يلبس النعلين حياة لا تصوين عليهم في النهاية حياة مثل هذه الحياة لا تصوين عليهم فوضح له الجواب عن السؤال الثاني الذي منعه الإنسان هو لياقة وحكمة تحديد اهدافي وغاياته الحقيقية في الحياة حياة مش نعال حياة مش لباس حياة مش سيارات حياة مش شهوات حياة من السلطة فارغة وين سلطه القذافي اليوم ها؟ وين سلطه الزين وما هو بزين بل هو الشين كنسوطه المبارك الممحوق وان سلطه الفراعين والقوارين والهوامين كله ذهب مع امس الدابر مع أمس الدابر والزمان الغابر كله كلام فارغ ليست هي هذه هي الحاجات الحقيقيه لكن للاسف يخطئ بعض الناس معظم الناس استغفر الله شو بعض الناس معظم الناس ليست لديهم حكمة أن يحددوا أهدافهم الجوارية الحقيقية في الحياة يضلون عنها يعيش ثلاثين سنة من أجل أن يصيب سلطه وبعدين حتى إذا أصابها أفسدته افقدته روحه ومعنوياته وأفسدت عليه إيه؟ حب الآخرين سأسألكم سؤالا كلكم بلا شك زرتم وعدتم عددا من المرضى في المشافي بالله قولوا لي ان كان يتفق ان تزور رجلا من ذوي الهيئات رجلا صاحب منصب من علية القوم غنيا مثريا عالما جليلا سياسيا عسكريا ومبرزا اي شيء إذ اتفق لكم او لبعضكم هذا بالله هل حدث مره وجدتم او سمعتم أه. وجدتم أو سمعتم ان احد هؤلاء علق في غرفه مشفى شهاداته العلميه ومريض طبعا هذه شهادات العلمين تبهوا أنا الدكتور العلامة بن استاذ أستاذ زائر في كذا وكذا وعملت كذا ولا واحد حتى لو رئيس إيه دولة او رئيس حكومة ابدا علق ناشينه في غرفة المشفى ناشين والصيوف والأشياء المسدسة والمخمسة والمذهبة والمفضطة ابدا علق ثبتا بحسابات المصرفية سبع مليون روس. واثنين مليون كذا وأسهم كذا وكذا في شركة كذا وفي البورص وكذا ما ولا واحد ما لا يعلقون أو بالأفصح ماذا يتعلقون يتعلقون ماذا ما لا يعلقون عندهم ماذا يتعلقون يعلقون أو يتعلقون أيها الإخوة بطاقات صغيرة أحيانا مرسومة ومخطوطة ومكتوبة بأيدي الأفصال البراء الملائكة أه يتمنون فيها الرحمة والشفاء والعافية لحبيبهم أو حبيب الجمهور أو حبيب الشعب زورا طبعا وظلما وما هو بحبيب لأحد لكن هذا هو طاقات من الظهور من الأوراد أيها الإخوة مع بطاقات صغيرة هذا هو وحين يستشعر هذا أو يشم ريح الموت يصير أعظم أمله أن يقيد الله له بعد توليه ودروجه بعد أن يقضي ويموت بعض من يحبه بصدق لان المنصب راح لو فلست كل شي راح انا كل اللي رحت على بعضي أه؟ راح الغني راح الرئيس راح مات دفن بالتراب التراب اكل له الدود ان يقيد الله له من يحبه بصدق يدعو له دعوه بظهر الغيب عسى ان تناله رحمه الله وعافية ومغفرته صح هذا هو انا اقول لك هذا كلام جميل كلام نسمعه جميل لكن انا موخ معظم الناس يسمعه ولا يفهمه أقول ان افهم واحفظ لكن لم تفقه جيدا اذا لم يغير حياتك هذا الكلام انت لم تفقه اذا لم تجد نفسك بعد هذه الخطبه تغيرت قيمك في الحياه مسالكك نوازعك تصرفاتك انت اذا لم تفقه ليس الفقه ان تحفظ الكلام كالاطفال أو كالكركورد وتعيده تقيؤ ليس هذا هذه مشتت الناس يا اخي ليس لديهم حكمه حقيقيه مثل هذا ايه الغني الفقير صاحب الحذائين وحياة لا تساوي حذاعين إذن انتبهوا أه؟ من أهم الأشياء وأشرفها وأخطرها في حياتنا أن نحدد غاياتنا في الحياة ما هي غايات في الحياة؟ بعض الناس غاياته معظمها وهي تمحور تعرفون على ماذا؟ حول ماذا؟ حول إغاظة وإذاية الآخرين أن يلحق الأذى بآخرين أناس موفقون سعداء أن يخرب عليهم بيوتهم يخبب الرجل على زوجته تخبب المرأة على زوجها يقع الطلاق تفرح يفرح ما أنت إلا شيطان ما أنت إلا ابليس من الإبرس والله العظيم هذه حياته أن يشوه سمعة إنسان نبيل معروف بالفضل والإحسان بين الناس أن يشوه سمعته أن يثير حوله عجاجا غبارا انت ما بتعرف الحقائق كلها أنت بتعرف ما شاء الله انت يا متعلي يا كاذب هذه اهداف حياته يضر نفسه فقط من أجل أن يضر الآخرين تخيلوا هذا بشر هذا هذا أدمي هذا البهائم أشرف من هؤلاء والله العظيم البهائم لا تطرون الناس هذا الضرر هذا الإنسان هذا وفي الأخير هو حطى من حطب جهنم ليعلم أن الله يسعر به جهنم هذا من أوائل من تساعر بهم جهنم أقول من حطب جهنم الآن تبيه هذه قضية خطيرة أن تحدد الغايات العليا في الحياة ما هي غايتك ما هي أهدافك ما هي غايتك ما هي أهدافك بقي السؤال الثالث بقي السؤال الثالث علامة يحيا الإنسان أهم شيء على الإطلاق أهم سؤالين أه؟ المتقدمين علامة يحيى ما الذي يجعل لحياتنا معنى ما الذي يجعل لحياتنا معنى حتى السؤال الثاني مرون ايه بمعرفة الجواب السؤال الثالث اكتشف الملك أن الذي يجعل لحياته معنى التالي قبل ان نقرر كيف اكتشف؟ قال لما هبطت مؤنسنا بلا جناحين لا خبر لي ولا تمهر ولا دربة كيف أكسب رزقي كيف أستر عورتي أه؟ كيف أسد خلتي كيف أدفع بردتي لا خبرة أبدا ملك هو مسكين؟ أجي في عالم لا يستطيع أن فيه قال لولا ما قيض الله لي أه؟ من ذلكم إيه؟ الاسكاف الرفيق الشفوق الحطوف الحنون لهلكت إذن ما يجعل لحياتنا معنى هو رعاية وخدمة الآخرين مساحة الآخرين. الآخرين وإلا تضيع الحياة كلها تضيع الحياة كلها وهنا اكتشف حكمة الله التي كان جهله بها سببا في طرده من من الملكوت لماذا غلبته الرحمة والعطف فلم يوافق على قبض روح ام اليتيمين لعل يظل إيه بلا عائل فيضيع في الحياة أو يتعرض للهلك المحققه المحققة قال لا ذانك اليتيمان الصغيران الله تبارك وتعالى قيض لهما من الأواد من بني آدم من البشر الذين ملأت المحبة والرحمة قلوبهم من يعيش لأجلهم من يخدمهم من يعنى بهم وهذا ما حصل فعلا قد لم أفهم هذا لكن حصل معي أنا وأنا كبير كبير لست طفلا صغيرا يتيما وهناك من عني بي ليندالر ويلسون علبة اجتماع أمريكية مشهورة تقول من بين مئة كارثة طبيعية درستها بدقة دراسة ذكية جدا ولطيفة درست مئة كارثة طبيعية مثل السنان هذا الأخير قال من بين مئة كارثة طبيعيه درستها بدقة انتهيت إلى أن الضحايا الذين كان يحاول كل منهم أن يسعى في إنقاذ الآخر نجوا جميعا الساعي والمسعي عليه في مئة كارثة درستها يا سيدة البروفيسورة ليندا ويلسون شيء غريب كلهم نجوا وصدق رسول الله فنجوا ونجوا هذا ينجو وهذا ينجو هناك قصة في الأدب النجيري قصة فريقية جميلة جدا تتحدث عن قرية صغيرة من أكواخ من القصب أيها الإخوة والخشب اشتعل فيها النيران اشتعل فيها النيران رما في هنا لابد على أهل قرية جميعا أن يغادروا فأطلق كل منهم ساقيه إيه للريح لا يلوي وبقي رجل مقعد أشل لا يستطيع الحركة وآخر أعمى يستطيع الحركة ولكن لا يهدى السبيل لا يهدى السبيل وهكذا تبادل المنفعه تبادل المنفعه قال الاعمى ايها الاخوه الذي يستطيع الحراك للمقعد الذي يبصر ولا يستطيع ايه حراكا قال له اعمل لك مركبه انا ركوب لك انا داب انا سياره لك ها انا عجل لك تركبني وانت تعمل لي ايه تعمل لي عينين فنجى الاثنان وهكذا هكذا يمكن ايه أن ينجو الناس كلهم حين يتعاونون ويتراحمون يتعاونون ويتراحمون أيها الإخوة ولذلك قال عليه الصلاة وأفضل السلام من منح مليحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له كعتق رقبة كان له كعتق رقبة تريد واحد يقول لي ما فيش اليوم رقاب نعتقها أنا كان له كان في الشرط يكون فيه أهم شيء كهذي كيه موجودة كه في التشبيه ما في رقاب اليوم وسيكتب لنا عد رقاب قاب رقاب بإذن الله تمنح منيحة لبن يعني إيه منيحة عملنا مرة خطبة إحنا عن المنيحة خطبة كاملة عن المنيحة في صحيح مسلم من حديث جابر يقول عليه الصلاة وعافض السلام الا ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعص ان اجرها العظيم صلى الله على معلم الناس الخير انا قرات كتبا في الرعايه اصبحت علم السكير هذه علم قرات كتبا في علم الرعايه وفي علم خدمه الاخرين وشرطوا الاحسان كما يقال الانجليزيه والله الذي لا اله الا غير مبالغ ولا فخور اي بالكذب لانني محمد مسلم والله ما وجدت احد تحدث عن هذه الاشياء حديث محمد بن عبد الله والله العظيم شيء عجب يا اخواني وهذا لا يكون إلا عن وحي إلهي وإلهم صمداني علوي شيء غريب لكن هذا يحتاج إلى خطة لعلنا الآن وفي الرخام الدقائق أن شيء الأشياء السريعة فهذه منها المنيحة تغدو بعس يعني في الصباح هذه الناقة تحلع يحلب منها عس كبير وهو القدح العظيم القدح العظيم آه فهذا إيه يقود أهل بيت يقود أهل بيت وتروحه الرواح يعني إيه وقت العصر في المساويات كذا تروح بعس يحلب منها وقت المساء أيضا عس منيحة ما معنى منيحة بعد شهرين بعد ستة أشهر بعد سنة بعد سنتين أسترد ماذا رقبتي أسترد الناقة أنا منحت ماذا منافعها خذها وانتفعي بها انتفع بلبنها انتفع بها ركوبة بظهرها ولكن إلى سنة إلى ستة أشهر هتسمى ماذا المنيحة ليه حجيم جدا النبي تكلم عن المنيحة والصحابة كانوا يمنحون والصحابة كانوا يمنحون وفي هذا الحديث من منح منيحة لبن فهمنا عادي سواء عنز سواء شاء أيها الإخوة أو سواء إيه بقرة أو ناق حلوب هات كله منيحة لبن آه وكله بحجمه وكله بداخله نعم ونتائجه من منح منيحة لبن أو منيحة ورق فضة يعني فلوس دراهم شوف ما قاله حتى لننير ذهب لأنه كثير قال دراهم آه أعطي أقرضه قرضا حسنا نقول له خذ هذه الدراهم اتجر بها وانتفع وينتفع وبعد الرجلية والعجيب كما ذكرت أمس في درس أمس تقريبا أو أول أمس لا أدري ننسى. آه. أن الصدقة يا إخواني آه. الصدقة على النصف أجرها على النصف من أجر القرض الحسن أن تقرض أخاك قرضا حسنا وتسترده في الوقت في الأجل أو تنظره بعد ذلك إن أعثر ثوابك مضاعف وخاصة إلى جاء الأجل وكان ايه اخوك ايه معسرة فجعلت تنظره لك بكل يوم ضعفاء الصدقة بكل يوم لماذا بشكل عام ومن حيث هو القرض الحسن اجره ايها الاخوة اضعاف اجر ايه الصدقة لانه يحفظ للناس ماء وجوه اشرف الانسان الف مرة ان يأخذ قرضا ينتفع به يستثمر ثم يعيده من ان يقال خذ هذا الصدقة لوجه الله لا اري صدقه قرض حسن نعم هبه هديه أهل وسهلا بين إخوة حسن البصر كان يقول ولا أن أعطي اخي في الله درهما أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم في شيء اسم الهبة في ناس لا يعطي أصدقائه يعطي فقط الفقراء والمساكين هذا يسد في نفسي. هو يشعر بتفضل ناس. وبعطي ناس محتاجين يا حرام مش لا أعطي غير محتاجين إيه مثل في مثل المادي هدايا أهدي مبالغ طائرة. ليش لا وهو يهديك أيضا فهذا تحاب وأجره أعظم من الصدقة في نصوص نبوية أجر الهدية أعظم من الصدقة حتى إيه؟ لإنسان مستغن هذا يمتن الوسطى الاجتماعية بين الناس ويخرج الإنسان عن داعية الشح والبخل والتعبد في محراب المال كشأن معظم الناس والعياذ بالله إذن من منح منيحة لبن أو منيحة ورق آه دراهم يعني أو هدى زقاقا إيه هذا زقاق ما أجمل التعبير النبوي هذا هذا زقاق أي دل ضالا عن طريقه أو أعمى لا يستبين هديه في الطريق دله إيه على سبيله قال له من هنا بتروح, بتروح يمين عشر خطوات قال هذا إيه له مثل أجر إيه عتق رقبه صلى الله وسلم وبارك وزاد وشرف وكرم على معلم الناس الخير بين القيور وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا ثواب ويا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 لدى إخواننا المؤسسين والعاملين في هيئة إغاثة سورية الشهيدة الجريحة أيها الإخوة ولذلك أنا رعيت أن يكون موضوع الخطبة هو الموضوع من باب التمهيل أيضا لدعم إخواننا في هذه الهيئة المباركة التي من على هذا المنبر أيها الإخوة أود أن أعرب لهم عن شكرنا وامتناننا لأنهم ساعدونا ويساعدوننا على أن نساعد فرحم الله من فتح طريقا أيها الإخوة من فتح طريقا لعون الناس واعان من يحب العون على أن يعين الدراسات العلمية والاجتماعية أيها الإخوة ثابت أن البشر بطبيعتهم ليسوا أنانيين بل غيريون أيها الإخوة إيثاريون ويحبون أن يبذلوا وأن يعطوا ولكن معظمهم لا يعرف كيف وبعضهم يحتقر ما عنده يقول ايش عندي عندي قليل جدا إذا أعطيت فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع و هناك قواعد في هذا إيه الباب أيها الإخوة الأخوات من قواعد هذا الباب من قواعد هذا الباب لا تنتظر أن تصبح مليونيرا آ حتى إيه تعطي عطاء يفكل فرقا كما يقال باللغة الإنجليزية يعني آ أنت تريد أن تعطي عطاء يفكل فرقا يعني makes difference لا ليس بالضرورة أن تصبح مليونيرا تستطيع أن تعطي الآن لماذا لان ما يمكن ان تعطيه الان ولو كان اقل القليل لو تبرعت بيورو واحد ما انت كل اللي عندك يورو او عندك خمس يورو تبرع باثنين كويس هذا اللي عندي انا طالب غلبان شحال في مشكله تبرع بيورو اثنين يورو هذا ان لم يغير الان وللتو وجه العالم وجه سوريا وجه العراق وجه فلسطين سيغير ماذا حياتك <تصفيق> هذا يبدا الان بتغيير حياتك طبعا انت عندك خمس يورو واعطت اثنين تقريبا نصف ثروتك هذا سيغير حياتك. آخر عنده مئة ألف، مرة بعشرين ألف، بثلاثين ألف سيغير حياته. هذا إنسان اقتحم العقبة، فلقد اقتحم العقبة أصبح إنسان آخر تجاوز زحه وبوخه وعبادته للمال. أليس كذلك؟ آه، شارك الآخرين في ما لا نستطيع أن نوقف العدوان الآن على إخواننا في اليمن، في سوريا بالذات، آه، في ليبيا. لا نستطيع أن نوقف المجاعة. فعل إلهي، آه، أقول لك طبيعة، فعل الطبيعة. في الصومال والقرن الأفريقي لا نستطيع، هذا ليس بيدنا لا نستطيع. لسنا نملك أزمة القرار في العالم حتى نوقف ما يحدث في سوريا من إجرام وتقطير وتذبيح لا نستطيع، لا نستطيع أن نمنع وقوع الضحايا أن يقضى ضحايا، أن يقتل أطفال وشباب وشابات ونساء لا نستطيع، لا نستطيع أن نمنع أي ان يكون هناك أرامل ويتام كل يوم أرامل ويتام في سوريا في ليبيا في فلسطين في كل مكان خاصة الآن في سوريا سوريا على النار لأنه. سوريا الآن على النار تطبخ كان الله لها. كان الله لك يا شام نعم كان الله على أعدائك بالمرصاد نعم لا تستطيع لكن ما الذي تستطيعه تستطيع أن تمسح دمعه تستطيع أن ترسم ابتسامه تستطيع أن تشارك أيها الإخوة بشيء في نظرك قد يكون تافها ويسيرا لكن صدقني ربما في نظر إيه؟ من يصلهم يلبي له حلما ظل يدغدغ خياله عشر سنين بعض الناس عنده حلم حلم أنه يتحصّل على مئة يورو ويشتري دراجة، يذهب إلى عمله في الوقت بها، وينجز ما عنده مسكين ما دراجة، فراد يعني. بايسيكيل. ما عنده دراجة شيء كبير. بعض الناس حلموه أن يشتري درجتين خمسمئة يورو. يورو، يذهب إلى عمل ويوصل لها بعض الناس. وأنت تتبرع ألف يورو، تشتري دراجتين له لأمثاله. أنت حققت له حلمًا. بعض الناس أيها الإخوة بألف يورو يستطيع أن يفتح بيتًا وأن يتزوج في قرية فقيرة. في فلسطين أو سوريا أو كذا أه? 2000 يورو خلاص مهر 300 يعمل بيوت في خارية فقيرة وإنت تتبرع بعشرة هذا بمئة هذا بألف هكذا. يصل مئة ألف. ألف مليون تفتح بيوتا أنت تقضي على مشاكل أحيانا بعض لا شيء يشكل لآخرين شيئا عظيما وبالنسبة لك لا شيء واحدكم يقول لنا أنا الآن صائم وأنا يوميا أستغني عن وجبتين لماذا لا أفعل هكذا غير موضوع الزكاة وغير موضوع خطقة الفطر انا احسن الوجبات التي ايه وفرتها في شهر رمضان واتصدق بثمنها كله اعتبر كأنه شهر عادي وسيصبح رمضان هذا رمضان مضاعفا لك باذن الله اضعافا مضاعفه تعرفون كم يضاعف الله انتم استمعتم على آية البقرة في اول ايه صدر الخطبه كم يضاعف الله مئة. مئويا يعني بكم سبعين الف سبعين ألف المئة. سبعين, ألف. سبعين ألف. ايه مع سبع مئة مقابل واحد سبعمية إلى واحد خيل واحد مية في مية اضرف في مية. بس سبعين ألف هذه ببساطة سبعين ألف نعم سبعين ألف في المئة جيب لبنك في العالم كله عبر التاريخ يعطيك مئة في المئة هل ألف سبعين ألف في المئة الله أكبر ومن أصدقهم يا الله قيل رحمة الله وأختم بهذا على الشيخ العلامة الأديب القاضي الفقيه علي الطنطوي رحمة الله تعالى عليه هذا رجل محبوب محبوب الجماهير هذا لأنه كان عالما صالحا وصادقا أيها الإخوة لم يكن المتشدقين ولا المعستين لكنه كان صادقا يحدث عن نفسه يقول أنا ظللت أعمل وأكسب وأعول أهلي وعيالي طبعا كل عياله بنات زوجته لم يرزقه الله الذكور رضوان الله على روحه الشريفة لم يرزقه الله الذكور بنات إحدى وقعت شهيدة في ألمانيا بيد النظام البعض في سوريا قتلوها وهي صغرا روح الله روحها في أعلى عليين ولا يزال هذا النظام المجرم يعمل في أبنائنا وبناتنا الذبح والتنكيل والتقطيع. فحسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل ظالم متجبر فقال ثلاثون سنة ولم يكن لي يقول ما العمل والعبادة الشيء الذي يعني أعمل فيه وإنما كنت أتصدق بكل ما زاد عن مصروف أهلي لا أدخر شيئا الله كفى بالعلم يا شيخ طنطاوي رحمة الله عليك أه؟ كفى بالعلم أن أوصلك إلى هذه المنقبة والله العظيم شيء تكشعر له الأبدان هذا العلم هذه المشيخة قال لا ادخر في السن قال وكانت زوجي تروم وتعتب وتقول يا علي لو, تصدق لو تصدقت بقليل وادخرت بعض الشيء تبني بيتا لبناتك بنات عندك انت حريم خليهم بيت على أقل معناش بيت بالإجار قال فكنت أقول لها يا فلان خليها على الله يا سلام خليها على الله الله موجود أدخل ليه ما أدخلش أضواء الله عليه أضوأ كم أحببت هذا الرجل فعلا آه. قال وانظروا ماذا فعل ماذا فعل الله الذي ادخر لي حسناتي في بنكي الذي يعطي كم سبعين ألف المئة سبعين ألف المئة قال قيض الله لي صديقا كريما موسرا من ذوي الهيئات من أهل الشام دمشق قال فأقرضني ثمن بيت قرضا حسنا مبلغ هائل قال وتبرع من إخوان الأفاضل الطيبين تبرع منهم عدد ببناء البيت وتجهيزه حتى يتم على أحسن كيفية قال فلا والله ما علمت ولا عرفت عنه شيئا إلا كما يعرفه أحد المرة في الطريق ولا عرفت كيف يبنى وكيف يدهى وكيف يتبلط ولا حاجه من علاقه علاقة مشغول بالعلم والخطابة والقضاء الرجل التاليف مش فاضي رجل عالم هنا لش علاقة سلم البيت آت يا يا أستاذنا هاي المفاتيح قال ثم يستر الله تبارك وتعالى يا إخواني بعد ذلك مالا لم أحتزبه رذت به ووفيت به الدين كله قال وإلى اليوم ما طلبت من الله شيئا إلا أعطاني ولا احتجته في شيء إلا لباني ثم قال وأضرب لكم مثلا رضوان الله على اليقين يا إخواني رضوان الله على أصحاب اليقين وأصحاب الثقة بالله الله مجعل منهم قال وأضرب لكم مثلا ما أجمله من مثل قال شيخ والدي الشيخ سليم مسويتي قدس الله سره آه مسويتي خلاص مسويتي بارك الله فيك سليم لمسوتي آه. شيخ والدي كان قال هذا الرجل كان من علمه الشريعة وكان رجلا صالحا ومشهورا بالبذل والعطاء من أكرم من سمع عنه رضوان الله عليه قال وكأي من مرة تلبس فيها فروة أو جبة ويمشي فيتفق أن يرى رجلا مقرور من البرد فيخلع جبته ويكسوها الرجل ويعود بإزاره البيت كرم محمد شيء لا يصدق قال وذات مرة في رمضان نحن الآن في رمضان مناسبة. قال كان يجلس على مائدته وقد هيئت له زوجه طعمه لأولاده قال وإذا بالباب يطرق فخرج هو ترقب السائلين يحب هذا فإذا بسائل فارتقب وانتهز غفلة من زوجته دخلت تأتي بعض الثلج والماء أخذ الطعام كله وأعطاه للسائل وما في إفطار لا إله إلا يحب الكرم يحب الكرم رضوان الله على روح شريفة شيخ سليم هذا المفوتي فلما عاد زوجه جن جنونها ركبها العفريت إيش هذا وأقسمت بالله لا تقعد معه هكذا نبي التجويع في رمضان وهو ساكت لا يتكلم والله الله عليه شوف الناس هذا الدين هذا الدين ليس ان تعطي وتقرض من الناس بلسانك يتكلم في الناس ولا يعطي يقول لك متدين الله اكبر لانه خمس المسجد كل كلام فارغ كل بالدين المهم قال فلم تمر إلا نصف ساعة فقط وإذا بالباب يطرق وإذا بخدم أيها الإخوة يحملون صنوفا من الحلل والأواني والأطباق فيها من كل صنف من أنواع الطعام والفاكهة والحلوة عجيب وسأل الشيخ سليم ما هذا قالوا سعيد باشا سعيد باشا كان قد دعى جماعة من الكبار فاعتذروا في آخر ساعة فغضب غضب شريين وأقصى بالله ألا يأكل أحد من هذا الطعام وأنه لابد أن يرسله إلى أي بيت الشيخ سائي الشيخ لمسوتي وأرسله إلي شوف ربك كيف التعذيب قال فنظر الى زوجه زوجته وقال لها فعل الله احسن يا فلانه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلحنا بما اصلحت به عبادك الصالحين اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا وما جنينا على انفسنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم ارحمنا في هذه الليالي المباركات من شهر رمضان اللهم اغفر لنا ذنبنا كله في هذه الليالي الزاهرات من شهر رمضان اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا في شهر رمضان يا أرحم الراحمين اللهم انا نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ونسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بك وبجاه لا إله إلا الله إلا كتبت لنا الساعة في هذا اليوم المبارك من هذا المكان المقدس براءة من النار وعتقا من النار يا أرحم الراحمين اللهم هب الطالحين منا للصالحين وهب المسيئين منا للمحسنين وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ونسألك ونضرع إليك أن تنصر اخواننا المجاهدين قلاب الحرية والعز والكرامة في سوريا الشام يا رب العالمين اللهم انصرهم على العتاة المتجبرين اللهم انصر إخواننا وتمم نصرهم في ليبيا وفي اليمن اللهم انصر أهلنا واعزهم في فلسطين الأرض المباركة التي باركتها للعالمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذر من حذر المسلمين الموحدين بعزتك وقوتك يا قوي يا عزيز يا متين يا جبار يا قهار يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما ربنا صغارا اجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قم إلى صلاتكم ورحمه الله